إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيهم قالوا نَحْنُ ماكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم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 وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ الذي جعل لكم الأرض فراشاً هو السماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات بزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون وإن كنتم سعيبين مما نزل على عبدنا فأتوا بسرة من مثله فأتوا بِسُورَةٍ بسرة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقن النار التي وقودها الناس والحجارة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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقلن بئن بي أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قالا لما قل لكم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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْجُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِضْلَبٌ بِكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْنِضُونَ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 اهبطوا مصران فإن لكم ما سألت وضربت عليهم الذلة والمسكنة وaban بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون النبئين بغير الحق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 وَالَّذِينَ الآن جئت بالحق كَمَا وما كادوا يفعلون فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون عَلَىٰ مُلْكِ ببعضها وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ الموتى الشَّيَاطِينَ آياته لعلكم تعقلون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 وإذا خذنا ميثاقكم لا تصدقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررت ثم قررت وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 ما تعملون ملائك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم ولا ذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالضسل وأتينا عيسى بن مظيم البيانات وأيده له بروح القدس.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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذوا العجل من بعده وأنتم ظالمون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 بما يعملون قل من كان عدو عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل عميكان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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما ماهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 اسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا خوف, عليهم وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الذين لا يَعْلَمُونَ مثل قَوْلِهِمْ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 من الثمرات ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتاه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبّيون من رَبّهم لا نُفَضِّقُ بين أحدٍ منهم ونحن له مُسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمن تُن به فقد اهتدى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 مُهُودٌ أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَنِ الَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 وما جعلنا القبلة التي كنّت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ميّن قلب على قبيه وإن كانت لا كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراوف الرحيم قد نرَتَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِن الذين آوتوا الكتاب لا يعلمون أنّه الحق من ربهم وملله بظافر عن ما يعملون ولئن أتيت الذين آوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك وما أن تبتابع قبّلتهم وما بعضهم بتابع قبّل تبع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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم واخشوني وليأت نعمتي عليكم وليأت منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنويركم آياتنا ويزكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنتو أبو الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله الجميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.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 يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا الله وشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حظنا عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وباء اللبهن غير الله فمن اضطر غير باعه ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِطْرَةُ أَن تُنُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَضْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِطْرَةَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَدَائِكَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحب بالحب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن نفيا له من أخيه شيئا فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربيكم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 أياما ما دودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تقوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ثم أتنوا إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا كَذَلِكَ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون،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 وليس البضوء بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البضوء من التقا واتي البيوت من أبوابها واتق الله واتق الله لعلكم تفلحون.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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أول الألباب ليس عليكم جناح أن تبتقوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فذكر الله عند المشعري الحرام وادكره كما هداكم وادكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لم نقضوا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 ومنهم من يقُل رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُلَاءكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَامٍ مَعْدُودَةٍ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 وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُبْسِدَ فِيهَا وَيُهْنِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسِيَّةُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَنَبِئَ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 كان الناس أمته واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس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 فلا تظنوا ان ينكحن احدا اجواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّرْسَلًا مِّلْكًا ۖ النَّقَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ لَسْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ فَشَرِبُوا بِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الذين يظنون أنهم لا ق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللهم الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبروا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ولو شاء الله ما قتت للذين بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 والله يضعف لمن يشاء والله عزيز عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أدن لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذين ينفقون ماله لرئاء الناس ك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثلي صفوان عليه تراب فمثله كمثلي صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا قَوْمًا القوم الكافرين ومثل الذين يعفقون أموالهم بتبغاء مرضاة الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتؤكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل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 وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل وأن يا أمن التعف في تعريفهم بسماهم لا يسألون الناس وما تنفقون خيرا فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل ونهار الله على ليتهم فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِن تُبَتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالِكُم لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُعْسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مِيسَرَهُ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ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 ذالكم أقساطا من الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضاض كاتب ولا شهيد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 رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ